فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا مَغْؤُماً مَجْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَنَّ, لأن جَنَّمَا مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا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 لا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقسمهما ان ليكما لمن الناس حين فدلهما بغرور فَلَمَّا نَادَى الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا شَوَّآتْهُ وَطَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ إن الشيطان لكما عدو مبين